وان الجدار فكان لغلامين يتهمن في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فراد ربك ان يبلغا اشدهما, فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فأراد ربك أن يبلغ 126. يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا